أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يسرون وما ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم